لا الله ولا غير الله الواحد المعبود نصير الضعيف عالي الشان سبحانه هو اللي يفك الطوض ويذوب البارود لها الأول هو الثاني هو أسطمي زانه يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود ولا هسهم صوت المدافع ونيرانه <عشان> رجال معه قلوب قسا من البلو وليمان يسري في ورده وشريانه وفوب التزمت الرجله بهنوق ما خانوا بوضع ينجي الروح بخيانه لنا حق فيهم نفتخر فعلهم مشهود بوجه العدو اللي تزايد بطغيانه قلي لي العدد بس انت يا ربنا موجود بك الحال والقوه وفزعاتك مليانه تدور المعارك وفزعات للنصاريه جيوشه سلاح فاتكم صنع بلدانا ولا غيرك انت ساعد اخواننا بجنود تعال لا تمقي على الكفر وعوانه فلا ينتصر مخلوق من رحمتك مطرود بلا رحمتك ما تنفعه قوته ايمانه ولا ينهزم شخص لو انه بدون عضو مدام انت ذكرك في فواده مضى ما دام انتذكرك في فؤاده و بلسانه ما ضما ما ضى والسالفه حبلها معقود ولا غيرك انت حلها وانت سلطاننا فلا غير الاطلال بيض وسود ودمعات عجوز تشتكي فاقد ورعانه ذماروج تثذ وسط الشوارع كل هدود ظلام مخيف بسمه ما لها خانه وجاني من الاخبار عود اللي قاله عود تحظ اللي طافت مسجد نهد بنيانه وقال اسأل تث بالله وش معك وش مفقول عسى ما خسرت ارواح قال للعصى عنا انا بالغلق يا ربي وهذا العوب عصا والعصف راس من زاد عصيانه خسرت الذي ما كان له ناظر معقول و هو يعيش من شني وانا اعيش من شانه عجوز انت سامرني وكل العباد رقود واذا حاسس فيني حاجه انت ادمع عيانه عجوز ولا لغيرها والده ومولود عجوز ربيع القلب شافه وبستانه عجوز هل فرح والاماني سوت مضالي مع عمر يا صعب نسيانه اذا جيت تعبانه تبذل لي المجهود تحاول تريحني وهي حاله تعبانه وفي يوم جيت وشفت بيتي وهو مهدود وقلت العجوز اكيد في بيت جيراننا سألت سألت لا احد راذ لي مردود اثاري عجوز ميت واسط مسكنا